الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم, هذه, المادة يقدم لكم هذه الماده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الماده التي بين أيدينا تسمى بمادة فقه الحديث ومادة فقه الحديث اعتبروا من العلوم الجليلة لأنها تعنى بمصدر من مصادر التشريع بعد الكتاب تأتي السنة أو يأتي السنة ومنزلة السنة تأتي بعد منزلة الكتاب ألا إني أنتيت القرآن ومثله معه كما قال صلى الله عليه وسلم ومادة فقه الحديث تحوي علوما شتى ففيها التوحيد وفيها الفقه وفيها التربيه والتفكير ولذلك هي بمثابة التفسير بالنسبه للقران ففقه الحديث هو الفقه الذي يعنى باستقرار الاحكام والفوائد من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك ارض المهتم بهذه الماده لما فيها من الفوائد ولما فيها من العلم علم الحديث ينقسم إلى قسمين علم الحديث روايته وهو العلم الذي يعنى بتصحيح الحديث وطبعيته وبأسانيده وتنقيصها وعلم الحديث روايته أي فهم الحديث وفقه ونحن جوعنا بهذا الجانب فقه, فقه الحديث هو علم الحديث روايته. اما مصطلح الحديث هو الذي يتحدث عن علم الحديث روايه ينقل الروايات ويصحقها وكذا اما نحن نتحدث عن الاحاديث الصحيحه شرحا وتفسيرا لها طيب الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب عمره الاحكام والعمره الاحكام كتبه الحافظ ابي محمد عبد الغني المقدسي وهو من الكتب التي جمع فيها المسلم الاحاديث المتعلقه بالاحكام التي تفيد المسلم في حياته وقد اشترط ان تكون من الصحيحه فاما هي في الصحيحين وبعضها في صحيح البخاري وبعضها في صحيح مسلم ولكن الأغلب أن الأحاديث التي في كتابي عند الأحكام نتفق على صحتها. طيب نبدأ في هذه الدورة بسجود السهو وهذا فيه فائده يعني مثلا مثلا السجود السهو او الطهارة او الصلاة او صلاة الخوف او صلاة المسافر او الى غير ذلك يعني الدقي بها يتحدث الفقهاء كثيرة لكن الآن نحن نتحدث عن الأدلة التي يقوم عليها الفكر يعني الأحاديث التي جاءت في سجود السهو وفي أحكام سجود السهو ولذلك يعني نبدأ ويبدأ الأخ نعم أي نسمك؟ من من؟ ربصي نعم ربصي اقرا علينا قال المصنف يرحمه الله باب سجود السفر عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضه في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرج السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرة الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم انس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد, وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم قال فنبئت ان عمران ابن حسين قال ثم سلم العشي ما بين زوال الشمس الى غروبها قال الله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار محمد بن سيرين، ومحمد بن سيرين هو أبو بكر، وكان مولدا بن مالك وكان أبوه من سبي منطقة تسمى جرجاريا وعرف محمد بن سيرين بالعلم وبالفضل عن أبيه غيره رضي الله تعالى عنه تعرفون. الصحابي الجليل ابو هريره هو الامام الحافظ المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى ابو هريره بسيد الاطفال لانه يعتبر من اكثر الصحابه حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو هريره اسلم يوم فتح خيبر وما جاء فتح خيبر ثلاثة سبع الجدران وما جاء وفيا رسول الله عليه وسلم ثلاثة عشر الجدران. مات أبو غيضة ثلاث سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. عشر أبو هريرة ثلاث سنوات مع صار فيها أحفظها وروى أكثر من الصحابة الذين لازمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ جن كانوا جن قالوا معه في مكان و وحتى أبو غيضة ماذا الله عنه كان يقول يقولون عن, عن أبو هريرة أكثر, أكثر أبا هريرة يعني كثيرا متى أسلم وأفضل قال والله الموعي أن يلتقي لهم القيامة لتعرف أني قد حذفته وأبو هريرة جاء هذا الحذب من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقد دعا له عليه الصلاة والسلام بالحذب قال يا رسول الله اني اجالسك وانسى فاجعل الله عز وجل ان لا انسى قال اجلس يا ابا هريره فجلس قال ابنك رداءك فبسط ابو هريره رداءه بين النبي صلى الله عليه وسلم قال فما زال رسول الله يتكلم ويتكلم قال يا ابا هريره اضمم اليك رداءك قال فضممت ردائي الى صبري فما نسيت بعدها حديثا أبدا ولذلك صار من احفظ وهو اكثر الصحابه في روايه اعدا يليه عبد الله بن عمرو بن عاص، ولقد كان أبوه غير رضي الله عنه يقر ويعترف لعبد الله بن عمرو بن عاص بالرواية والحفظ يقول والله ما حفظ أحد أحد بالحبضي في أصحاب النبي، فقد استغل المهاجرون بتجارتهم والأنصار غياعتهم، ولقد زدنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، وماذا يعني بشبع بطنه؟ يعني أنه حتى على الجوع. قال وربما أمكت في المسجد لكسر الجوع أتدور في المسجد وفي بعمل المدينة يلعبون به يظنونني مجنون وما بي من جنون ولكنه الجوع كان لأبي غير قدر ولذلك حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بما رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال البثيرين وسماها أبو هريره ولكني نسيت كان اولا فيه أدب أدب من محمد بن سيلي. أنه ما استحي أن أقول نسيره وأن العلم ينسى لكن هذا النسيان من محمد بن لا يقوم كثيرا لأنه ما نسي الجوهر جوهر الحديث والاحكام المتضمنه فيه قالها لكنه نسي أي صلاة أي يعني نتي أن أن يعرف أي صلاة كانت وهذا يدور ولا لا يدور يدور ولا لا يدور لا يدور لماذا لأنه أليس هذا لكن عمران بن ابن عمار ابن حسين الله عنه جزم في رواية مسلم بأنها صلاة عقدة جزم بأنها شو بأنها صلاة عقدة قال مكتوب إذا نسي احد الناس علما يبغي ان يقول نسيث وان لا يتحرج وان لا يستعين لذلك فهذا خير له من ان يقول على الله بغير علم وانا كيف تقل صح. تقول رفع وانا تقول يعني لا اعرف ولا ادري هذا النووي رحمه الله تعالى في كتابه ادب العالم والمتعلم ان العالم اذا لم يقل في بعض الاحيان اذا ادري اصيب في مقتل اي دفع الواده الى ان يقول على غير يبغي عيني حتى لا يقل امام الناس يقول بينهم وردانتي كيف اقول انا لا ازل يقوم يقول بما بما لا يعلم قال فصلنا بنا رشعتين من الذي صلى به من الذي صلى به النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلم وتحضير الصلاة ثلاث عشي التي هي بينا. ما بين ما بين ما بين الزوال الى, إلى غروب الشمس هي رباعيه سواء كانت ظهرا أو أو كانت عصرا ثم سلم فقام إلى خشبه معروضة في المسجد معروضة أي منصوبة وليس بالطول ولكن بالعرض يعني هي لا تقف على طولها وإنما هي بالعرض فاتتأ عليها كأنه غضبان ولماذا هو غضبان عليه الصلاة والسلام لماذا هو غضبان غضب لانه كان وقد اتى شيئا ناقصا فهو يحس ان هنالك امر ما مفقود وان شيئا ناقصا فلذلك نفسه لا تقر ولا تستقر الا بالكمال لانه كامل وفي حاله عدم الكمال يقوم عليه الصلاة والسلام غضبانا وقلقا كأن أمرا ما حصل أو, أو كأن أمرا فقده وهو يطلبه ويتلمته عرفتك؟ يعني إذن أسألكم سؤال قال كأنه غضبان ظهرت عليه العلامات كأنه غضبان وقلق لماذا؟ لماذا؟ لو اني سألتك لماذا ظهر كأنه غضبان؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحس أنه لا لك شيئا ناقصه ولماذا أحس بالنقص الناقص لا يحس بالنقص إنما يحس بالنقص نقص الكامل وذلك لكمال نفسه صلى الله عليه وسلم ووضع يده يلا على اليسرى حكنا وصبك بين أطابعه وخرجت السرعان السرعان المتعدلون بعض الناس يصلي ولا يدفث في مصلاه شيئا يصلي وينصلي بسرعة خرج بسرعان السرعة من؟ من؟ او أو المتعجلون من أجواب المسجد فقالوا قصرة الصلاة قصرة الصلاة أي الصلاة صارت بدلا من صلاة العصر بدلا من أنها أربع رحلات صارت كم؟ رقعتين. وسوف تؤثر هكذا دوما. وفي القوم ابو بكر وعمر. وهذا فيه طبيعا من لابو بكر وعمر، يعني حتى اجدنا الصحابين يعني ابو غير يقول وفي القوم ابو بكر وعمر. لماذا سمى ابو غيرت ابا بكر وسمى عمر، لماذا سماه لابتشلوك? لفضلهما ولعلو درجتهما بين أضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن عار كنا نخرج ونجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس حوله جلس وما كنا نطيق أن ننظر إليه هيبة له إلا أبو بكر وعمر فإنهما ينظران إليه في وجهه وينظر إليهما في وجههما ويتبسم إليهما كل الصحابه يتعطيون رؤوسهم لكن ابو بكر وعمر لهم منزلة كما في البخاري قال عليه الصلاه والسلام ابو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر احدهما عيني وسانجب سمعي ولذلك قال في القوم ابو بكر وعمر فهذا ان يكلماه وذلك لقوة شخصيته عليه الصلاة والسلام ولكمانه عليه الصلاة والسلام وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين وفي بعض الروايات ذو اليمينين وفي بعض الروايات ذو الشمالين وذو اليدين سمي أحدكم يعرف اسمه من يعرف اسمه ذو اليدين اسمه مخارق ابن عمر باليدي المذكور هنا الذي ناقص رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه ابن حجر وزع بالبر في ابن حجر في الاصابه انه مخارق ابن عمرو. عم, عم حتاب انا اسألكم منه يا حمدي اسال هؤلاء منذ اليدين من اليدي طيب وسني بذل يديه لان في يديه طوب فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه السؤال واضح هاتين الركعتين هل ستصير صلاه العصر بعد ذلك ركعتين ام انك نسيت في العنوان فوك شو في الكتاب قلنا سجود السهو السهو اللي هو النسيان والسه في هنا نترى رسول الله صلى الله عليه وسلم نود أن نناقش كفائدة من الفوائد لماذا وقع النسيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعليم الأمة وتشجيع صحيح لإثبات بشريته عليه الصلاة والسلام للدلاله على بشريته صلى الله عليه وسلم وأيضا لتفريع للأمة يعني ينفع صلى الله عليه وسلم وإلا لما تعلمنا احكام سجود السبو وينفع عليه الصلاة والسلام ايضا لأنه بصر قال إنما أنا بشر مثلكم يعتريني ما يعتريكم من النقص أي النقص الذي اكن النقص الاخلاقي إنما النقص الذي في الجبد وقالوا ما لهذا الرسول ياكل طعاما ويمشي في الاسواق يعتري ما يعتريكم فانسى كما تنسى كما قال عليه الصلاه والسلام فقال له انا فقال لم انسى ولم تخسر فقال اكما يقول ذي يد ساسحر قال له اجاب اجاب جابر وقال له لم انسى ولم تفطر الصلاه يعني الى الى سؤالي باليدين يقول فسمع انه لم أنه لم انه لم ينسى فقال ما يقول باليدين فقال نعم لما اقر الصحابه ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد نسي قال قال نعم فتقدم قصنا ما ترك لا. كم ترك رفعتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده مثل سجوده الاول وهنا ينبغي ان اناقش قضيه عابره قبل ان افصل في سجود السهو وهي ان سجود السوء ليس له أذكار مخصوصه إنما يقال في سجل السجود السهو من التسبيح ما يقال في برقية السجود وكذلك سجدة التلاوة لا يقال فيها الذكر مخصوص وكذلك سجدة الشكر ليس فيها الذكر شوه مخصوص عرصه إنما هو التسبيع ثم كبر وسجد مثل, وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه هذه او هذه الثانية ثم رفع وكبر فربما تألوه ثم سلم طيب آه. هذا الحديث آه. فيه فائدة مهمة الحديث عن سجود السهو واحكام سجود السهو قصرا سجود السهو لا يقول الا لثلاثة اثبار الزيادة في الصلاة قولا او فعلا والنقصان في الصلاة قولا او فعلا والشك فيها هذه موجبات سجود السهو وأثبابه قلنا سجد السهو إما لي إما لي للزيادة وإما لي النقصان حديث أبي غيرثة زيادة عن نقصان نقصان طيب في, شك في آخر حل كلام هذا الحديث زيادة عن زيادة لانه لا يا ان يكون هناك يكون هناك من اجل ان يكون هناك من من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل في مثل <تصفيق> نعم ما بطلش فاذا نعم التكبيره الاولى التكبيره الاولى بعد الركعتين زياده لكن فينا الصراخ واحد اثنين الكلام الذي والنقاش الذي يسمى هو لم يخرج من الصلاة وهذه أيضا فيه سائدة سوفاء نتورق إلينا إذن هذه هي الزيادة فلذلك طيب نناقش أقوال الفقهاء في سجود السهو يعني عندنا الآن كالآتئ إخوان قلنا أن سليود السهو من أثباله وموجباته الزيادة في الطرس وسوف نناقش هذه المسائل بشيء من التفصيل والنقص فيها والشك في امرها صحيح طيب. سجود السهو إما أن يكون سجودا قبلية يعني قبل السلام وإما أن يكون سجودا بعديا بعد بعد السلام هنا في حديث ابي هريره قال فسجد ثم رفع رفع كبّر فربما سألوه ثم سلم هذا ما معنى هذا الكلام وربما سألوه ثم سلم قال فتقدم فسلّم لا ترد ثم سلم اذا هذا السجد شنو؟ السجدين يعني بعدية ولا قبلية بعدين بعدي قال فطلع ثم تقدم فطلع إلى ما ترد ثم سلم ثم كبر فسجد سجد هذا نزل بعدي بعد السلام صقل ما طيب بعد ما سلم ثم رفع رأسه وكبر وربما سألوه ما معنى رب سألوه ثم سلم ما معنى هذا الكلام طيب. هذا الكلام معناه كالاتي اكتب ينبغي ان تحرصوا على الكتابه لانه قد تجد معلومات ايها الاحبه من مراجع مختلفه ومراجع شفته قوله فربما سالوه ثم سلم يعني في الكلام تقديم سلم من سلم ثم بعد ذلك سالوه عن احكام الصلاه ثم سألوه عن احكام شنو الصلاه او انهم سالوه بعد السلام وفي اثناء السجدتين قبل ان يسلم بعد السجدتين عرفتوا اما انهم سالوه مع شنو؟ بعد الصلاه عن احكامها وعن ما حدث فيها او أنه سألوه في أثناء في أثناء السجدتين وهذا حكمه حكم الكلام الذي لا يضر في أثناء الصلاة. يعني الامام إذا أقطع في الصلاة يمكن أن تنبهه بالتسجيع. الأباء يمكن أن تنبهه بكلام ملاشد. تقول أنت فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. وإن أن تبعي كذا. يجوز أو ناجد؟ يجوز أو ناجد؟ يجوز. الكلام الذي حفظنا عنه سلم أحق ما يقول ذو اليدين وخرج الناس وإلى غير ذلك من الكلام وأنه جلس وكأنه غرضان طيب قال فنجده أن عمران بن أصير قال ثم سلم سلم دون أن يسأله العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبنا قال تعالى يسدلنا بذلك المسلس رحمه الله وصدح الحمد ربك بالعسي والإذكار والإذكار هو وقت وقت البكور البكور يعني الوقت المبكر بعد الفجر يسمى إذكار طيب نناقش أيها الإخوة احكام سجود السهو ارجو ان, أن تركزوا معي اقوال الفقهاء في سجود السهو الاحناف عنده كل السجود بعد الاحناف عنده اي سجود للسهو سواء كان في صلاه نقص او في صلاه زياده هو بعد يسجدون بعد السلام يعني اذا حصل اي سهو في الثلاث يكون السجود لها بعد بعد السلام طبعاً يا إخواني أن تعلموا شيء إذا إذا الإنسان تجد الانسان سجد السهم ليس في مع تجد السهم وتشهد البعض ليس معه وتشهد إنما سلام يسلم سلام عادي يعني سلم، ثم تجد السهم ثم جلس وسلم ليس هناك ذكر يقال ولا تشهود قال. أردت وهذه النقطة آه مهمة جدا عند المالكية سجود السهو إذا كان زيادة فهو بعدها كان وإن كانت الصلاة نقصا فهو قبله هذا قول هذا قول المالكية قول الشافعية ومعه الحنابلة أن سجود السهو في كل الأحوال أنه قبلي في كل الأحوال أنه قبلي هذا قول شافعية وقول من وقول من وقول عندنا الآن في سجود السهو ثلاثة أقوال القول الأول هو أن أي سجود للسهو بعدي مهما كان إذا شكت في صلاتك إذا نقف إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا تركت شيء ونقصت ونقفت الصلاة أو إذا ما نهت فيها فسجدت شنه؟ بعد هذا قول من؟ هذا قول من؟ قول الأحناف قول من؟ الأحناف وقول المالكية التفصيل إذا كانت الزيادة إذا كان هنالك زيادة السجود بعدي، ولو كان هنالك نقص في السجود قبلي، وقول السافعية ومعه الحنابلة أن كل سجود قبلي، والذي أرجعه شيخ الإسلام زينية رحمه الله تعالى واختاره أن السجود الأفضل فيه أنه بعدي، ولكنه يكون قبليا في حالتين فقط يكون. سجودا قبليا في في شو؟ في حالتين الحالة الاولى اذا ترك السجود آه... التشهد آه... والحالة الثانية التشهد اذا شك في الصلاة لانها ناقصه وهذا يعني سوف يلاقش هذا تفصيل الآن. طيب. طيب سجود السهو ينبغي أن أن تعرف شيء. سجود السهو يكون في, في الفرائض وفي النوافل ايضا يعني إذا سهل انسان في نافله من النوافل في هك أو في شفع أو في سنة قبليه أو في صلاة أو في أي صلوات وسحر في صلاته يأتي بسجود السهو ألا يأتي وذا لا يأتي, يأتي لماذا يأتي به ما الدليل على أن النفل لا يدخل ما هو الدليل على دخول النفل في سجود السهو رابطها يقول أن سجود السهو يتعلق بالفرائض والمسكوبات فقط هذا كلام صحيح نعم يا الله نعم صحيح الأدلة على عمومها العموم اخوان دليل من سهى في صلاته فليسجد سجدتين من سهى في صلاته صلات هذه عمر ولم عمر قالوا صلى الله عليه وسلم من اين جاء هذا التخصيب اذن العموم واحد اثنين القاعدة الفقهية تقول ما يصلح في الفرض يصلح أن يكون في النفل وما يصلح في النفل يصلح أن يكون في الفرض إلا إذا أتى دليل مخصصه لثاني أي شيء مدى في الفرض تؤتي في النفل هذا في, في, في الصلاة وما يوتى به في النفل كذلك يوتى به بشو؟ في الفطر إلا ما خصى الدليل مثال الصلاة على الراحله بغير استقبال قبلة خصى في السنة النفلة لو فرض أنه عليه الصلاة كان إذا سافر إذا أتى الفرض نزل واستقبل القبلة وصلى ثم يسر على راحلته والقدر وإنما اتجهت به يصلي النافله فقط إذا هذا خص شو؟ خطف الناس قدونها دون الفرض عرفتوا هذه القاعدة هذه القاعدة مكلمة جدا القفل استراء الفرضي والنفل في شنو في الأحكام إلا ما خصد إلا ما خصد دليل وهنا لا يوجد دليل يخصص النفل بإخراجه عن عن عن, عن, عن, عن أحكام في جزته لذلك ما ازدها في النفل أيضا شنو يسجد شنو يتكلّ جدّين. طيب آآ عندنا نناقش بعد ذلك لا مسألة الزيادة. نناقش بتفصيل موجبات السجود سوّه. الزيادة الصلاة طيب نناقش هذه المقالة. الزيادة الزيادة أصلاً يا إغوان هذا التحديث ينبغي أن تحفظوه الحديث في التركلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام سجدتا السهو تجزئاني عن كل زيادة ونقص سجدتا السهو تجزئاني عن كل زيادة ونقص لكن الزيادة والنقص الزيادة تختلف عن ان نق في معي. المعاين ركزوا معي هذا الكلام ركزوا معي هذا الكلام اذا زاد كاملة كامله يثبت نيته لكن لا يجوز له ان ينقطع ان يجبر سجوده هذين الاركان في سجود السهي يعني اذا ترك ركوع امرك لا يثبت لا لا يعني لا يثبت الا الاتيان به ان ترك الركن من اجل ان اا اا تسجد ركني اجل انك ترت ركوع مثلا وتستحى الركوع الركوع اسجد السجود عرفت عرفتك تجري في احلال عرفت اذا تركت ركوع لا يقول والله انا من فطرهك ثلاث ناتي بسجتين للسهو بعد السلام لا تجي أو قبل السلام لا تجي ماذا يفعل؟ يأتي بالركن عرفتك؟ عرفتك يا اقوان؟ يأتي بماذا؟ يأتي بماذا؟ بالركن ثم بعد ذلك يفعل سجتين للسهو بعد السلام عرفتك؟ عرفت هذه الصوره ولا ما عرفت طيب انا اسألكم شخص ترك ركنا من الاركان نسياناً إذا تركه عمدا بطلة الصلاة ولكنه ترك ركنا ناسية تقرأة الفاتحة أو تجبرة الاحرام أو الركوع أو الرفع منه أو السجود أو الرفع من السجود أو التشهد الأخير أو أي من الاركان إذا ترك ركناً ماذا يفعل؟ كيف يتصرف يأتي به ثم يسجد في ذلكه اذا سجود السهو لحوله في سهو الجعان عن كل زياده ونقص عن كل زياده نعم سهلا اما النقص في عنه بعد اتيان السجود بالاركان فسجود السهو لا يجبر الاركان او لا تجبر به الاركان نعم سمعتم هذا الصور؟ سمعتمه؟ قال إذا كنت في الركعة الثانية وذكرت أني في الركعة الأولى لن أقرأ بفاتحه الكتاب فكيف أتطرف؟ من يجيب؟ نعم؟ يجعل الثانية الأولى طيب نفترض يجعل الثانية الأولى لكن هنا يعكر علينا امر الحقيب في اين تدبيره الحرام يعكر علينا راي ثقه هنا نعم يا اخي الكريم تفضل يا ولدي نعم ماذا يفعل يقرا الفاتحه مرتين هذه قاعده اعطيك اياها و... ولكنها تحتاج الى تركيب من نسي رتنا ودخل في ركن ثاني فولاني للفقهاء، قول السافعية وقول الجمهور، الشافعي له القول والمالكيين والاحناط والحمادرة عندهم القول، وسوف أورد القولين وأرجح ما ما بدأ لي أن راجح طيب قول الجمهور أنه يغى الركن الذي فرتاه، هو على قول الإخوان، إلا في تجربة الحرام، إلا في على القضاء الفاتحة لعله بوجود التجربة الحرام. عرفتم؟ طيب والقول الثاني قول الشافعيه دي هو, هو الراجعة أنه يمكن أن يدرك هذا الركن أن يرجع إليه ما لم يدخل في نفس الركن من الركعة الثانية يعيد الكلام يعيده لكم يعيده القول الأول فقهًا أنه من فاته رفن من من رفن إلى رفن لا يجوز له أن يرجع إلى الرفن إنما يلغي الركن ويجعل ويجعل الرقعة الأولى الرقعة الأولى يرجيها ويجعل الركعه الأولى هي كيف؟ هي, هي, هي الثانية الأولى وهذا في استثناء إلا في تجربة فيه. الإحرام كيف؟ يعني شخص مثلا في السجدة نتية سجدة في الرفع الأولى هذا يقوم فعله وينغي الرفع الشموء وينغي الرفع الشموء الأولى يعني مثلا شخص قام على حاله ولما قام تذكر أنه في الرفع الفائت ولم يجب. هذا عند الجمهور لا يرجع يبدأ الرقع الاتقام اليها يعتبرها الرقع الاولى ويوجد الرقع عشبه الفائتة هذا قول من؟ قول جمهور قول هو الراجع بحق يمكن اي يدرك يمكن اي يدرك الرقنة ما لم يدخل في ذات الرقن من الرقعة الثانية مثل الصق مثل الصدود عرفة وقف على حيله وقرا الفاتحه دخل في الركوع هنا في الركوع صح دخل في الركوع وقام من الركوع قبل ان يسجد تذكر انه في الركعه الاولى لم يسجد يسجد ويجعلها السجود للركعه الاولى او هو يقرأ الفاتحه تذكر أن الركعه الفائته ما سجد يقرا الفاتحه ولك سجده واحده السيد مكينة فيها ثم يقوم ويقوم الفاتحة ويأتي بسجتين لسهو بعد السلام وهذا هو اختياره وقد وهذا هو قول الشافعية وهذا هو قول يا إخوان طيب أنا أعلم السيد أعلم ساب يقول هذا الكلام يعتبرني عن السائل شخص نتي ركلا من الأركان وتذكر أنه نسي ركلا من في الرفعة الثانية ماذا يفعل على قولين العلماء نعم قول الجمهور أي إذا انتقل من ركن إلى ركن لا يجوز له أن يرجع إلى الركن إنما يلغيه برفعتها كلها. طيب لا أيوة نعم هذا الجمهور قول مسافعية قال ما انه حتى انتقل عن هذا الركن ابتعد باركان قال ما لم يتر الى مفتروكه من الرقعة اللي بعدها يجوز له ان? ان هذا الركن ثم بعد ذلك يجي هذا ربما فقط. لتالي يا, يا اخوة اترام واضح يحتاج الى السرس. نعم. السلام ظاهر ناسي. طيب ووجود ولكن في هذا كراهه الكراهه في قوله ولا تقتل اعمالهم يعني هو اصلا طالما انه بامتعنه اي يجدى الصلاه وان وأن يدركها عرفت ليس له أن أن أن يقعد بال بالكليرات إذا فعل ذلك نعم يعني مع الناس أن الأمن يكون في رأس كثير يقول السلام عليكم من الأول بسم الله الله أكبر الله أكبر من الأول صلوا يقول أحد من هذا الكلام الكثير جدا من الأول هذا يحدث لكن في كراهات وكرهاتهم أنه أفضل شو أفضل عمل ولأن في تجوز السهو إرغان الشيطان أنه أدخل عليك السهو في كم؟ في صلاتك، طيب قلنا يجود أن يدلك الركن ما لم يصل إلى ذات الركن من الرقعة الثانية مثال شخص سجد سجد واحد من الرقعة الثانية ونسل يتبدأ الثانية ما لم يصل إلى السجود من الرقعة الثانية حتى ولو وقف وتذكر أنه أرجع السائدة ما تجد فيها يخير سائد تجد رائدة ثم يقوم ويستل في الرحلة الثانية إخوان واضح الموضوع واضح نعم أقرأه نعم واضح. طيب هذا ما سوكه هذا ما سوكه نقوله الان في الزيادة. طيب اخوان الزيادة في الطهار كالآخر. في الزيادة تسمى زيادة من دين في الطلاق. الزيادة تسمى ان الزيادة اللي يجب لشو؟ الصلاة. كمنزاد تسبيحا او تكبيرا. يفجد او لا يفجد. زياده مجلس الصلاه شخص لا تسبيح الصواب اذا كان في موطن التسبيح مثلا صبح كثيرا بعد في السجود او في الركوع هذا الصواب انه لا يسبح اما اذا صبح في اي مواطنها صبح بدلا من ان يكبر صبح ناسيا هذا يسجد للسهو عرفتها؟ يعني الزيالة في الصلاة التي تكون من جمتها إذا كانت في موضعها لا يجب له وإن كان في غير موضعها شمو؟ يجب إذا كانت في غير موضعه لا يجب له طيب كراءته القراءته مع الفاتحة الصلاة أن القراءة بعد الفاتحة ليست بركل فتكون تكون واجبا وسجول السهوي يجبر الواجب ولكن لا يجب لكن لا ينجبر به شمو الركل لا ينجبر به ونحن الواجب ينجر به سيد شخص يقرأ في طلاة الظهر في هذه ال... الواقعه الرحعة الاولى الفاتحة وسورة وفي الرقعة الثانية قرأ الفاتحه وسورة في الرقعتين الاخيرتين قرأ بالفاتحة وسورة ايضا يثبت او لا يسجد؟ لا يسجد جنازة؟ ها؟ جذب الجنس الصلاة وهي مشروعه في حديث أبي سعيد أن نفسه لم قرأ في الركعتين الاخيرتين في, في, في, في, في, في الظهر وفي العطر أنه قرأ عليه الصلاه والسلام مع الفاتحه نعم طيب نواصل ان شاء الله لا لا. لا لا نواصل الدرس القادم ان شاء الله نعم انتهينا الحمد لله هذا وصلى الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليم في السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته